وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أعنا لفي قلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا أرجعنا نعما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها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 انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله.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 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريت من لقائه وجعلناه دل بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما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 ان في ذلك لآيات ﻷفلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله you might come in الله الله أكبر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 ولكن ما تعمدت قلوبكم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي نبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تسعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ خذنا من النبيين مثل وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمِ النُّوحِ وَإِذْ رَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِمَرِيمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا ليس انا الصادقين عن صدقهم ليس انا الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما الله يعن الله لمن حمده الله السلام <مترجم> عليكم الله الله, الله أكبر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 <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كن لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل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 وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِنَّا قَلِينَا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ فَدُورُ أَعْيُنِهِمْ كَالَّذِي يُبْشَأُ عَلَيْهِ مِنَ الموت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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحده ومنهم من ينتظر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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَورَثْتُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَأَورَثْتُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضٌ لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا الله من الله لمن الله. الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وضاعت لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إني اتقيتن إن فلا تقطع بالقول فيطمع, فيطمع الذي في قلبه مرض فلا بالقول الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يُسْلَفَ في, بيوت في بيوتكم ما في بيوتكم من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وَحَدَّ اللَّهُ لَهُمْ نَعْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما. يعلم الله Allah uh, السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْدَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَنْ اللَّهُ مُبْدِئٌ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 وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا الله Allah. الله يا حميدا الله الله <تصفيق> الله أكبر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 وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لَيْكَ أَن لَّا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي من تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْذِ مَنْ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا خيرا أو تخفوه إن تبدوا شيئا أو تخفوه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 ولا نسائهم واتقين الله إن الله لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا وَنَائِي أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ ما, مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَلَا نِسَائِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيدا الله مع الحمد… الله لمن الله Salamu alaikum wa rahmatullahi الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه كن عبد وإياه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي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 يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّنْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسَنُّ كُلُّ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا قَرِيبًا كَانَ عَنَّا السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا يَوْمَ تُقَلَّبُ فِي النَّارِ يَقُولُونَ أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آفهم طعفين من العذاب ولعنهم لعما كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين هادوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 May الله be with you. Allah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 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزبه عالم الغيب لا يعجز عنهم إذ قال ظَهْوَةٌ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ولزق كريم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 ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم, هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزاق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب وضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوُا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إن شأن نحسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير يا الله لمن الله law. السلام عليكم الله وعليكم السلام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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرب وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر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 إلا دافة الْأَرْضُ تَأْكُلُ من ساته فلما خر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان فِي في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدت طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل فأرسلنا عليهم سيل العرم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل وبد فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم لجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم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 الله لمن حمده الله Allah Allahu Akbar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 قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ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 قال الذين استضعفوا الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة, وأسر الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَذْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَثَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يعن الله لمن حمدا الله Allah, Allah.